وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِصَوْمِهِذْ كُرُونِ أَمَّا تَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 110. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون 114. ومن في الأرض جَمِيعًا جميعا اللَّهَ الله لغني حميد ألم يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود بَعْدِهِمْ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا أيديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به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 قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين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 وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 121. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم كنا لكم تبعا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 انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار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 وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وبني أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 116. الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا